ويلو يوم إذل المكذبين إلى ما كنتم به تكذبون إن إلى ظل ذي ثلاث شعاب لا ظليل ولا يوني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين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 المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون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 ويلو يوم إذ للملكذبين، فبأي حديث بعده يؤمنون